اثنان استمع إلى الحوار الآتي وأعده ثم تحدث عنه مع أصدقائك التجول في قصر طوب قابي أين يقع قصر طوب قابي؟ في منطقة السلطان أحمد ما أهمية هذا القصر في الماضي ويومنا هذا؟ إنه كان مركزا. للإمبراطورية العثمانية. أما اليوم فهو من أشهر المناطق الصيّاحية. ماذا حدث بعد نهاية الإمبراطورية العثمانية؟ تم تحويل هذا القصر إلى متحف. وهذا القصر اليوم مليء بنماذج الفن العثماني والآثار المقدسة. هيا إذن. لنتجول في هذا القصر لا أستطيع الانتظار هيا لندخل القصر